فَإذَا نَجَّهْنَا أَجَلَهُم فَلَا تَعْذِلُوهُمْ أَن يَنكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكفوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها